فلما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمك ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب يُنذُرُ مَا هنالك مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قُرُونٌ حِيٌّ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ إن كل إلا كذب الرسل فحفظ عقاب وما ينظرها هؤلاء إلا صيحة واحدة إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا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 ان هذا اخي له تسعه وتسعون نعجه ولي نعجه واحدة فقال اكفلني وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُنَقَاءِ إِلَى يَبغي بَعضُهُمْ عَلَى بَعضٍ لَّا يَبغي بَعضُهُمْ عَلَى بَعضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّا فاستغفر ربه وخر راكع وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا وليتذكر أول الأرباب ووَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أواب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 فسخرنا له الريح تجري بأمره حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين في الأصفاد هذا عطا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 أركض برجلك هذا متسلّم بارد وشراب ووهبنا لَهُ أَهْلَهُ ومثلهم معهم رَحْمَةً منا وذكرى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَخُذْ بِيَدَيْكَ ضِيَاءً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَا صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي والأبصار. إن وأنصناهم بخالصة ذكر الدآر وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وَإِنَّ للمتقين لحسن مآب جنات عجر مفتحة لهم الْأَبْوَابُ متكئين فيها يدعون فيها بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وشراب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 يصنونها فبئس المهاد هذا فليدوقوه حميم وغساق وآخر من شكل أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إن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 إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما ألم اندر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون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 اسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ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 قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول أن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما عَلَيْهِمْ مِنْ عَذَابٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ